الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا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 ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا نذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلى رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالعدل امين اللهم امين اخواني واخواتي تحتفل الامه في هذه الايام المباركات التي جمع الله فيها سبحانه وتعالى بركة ذكرى ميلاد سيد الكائنات وشرف الموجودات إلى بركة ما أجرى على يد أبنائي وبنات هذه الأمة من مجد الحرية والتخلص من نير الظلم والاستعباد والطغيان انه عرس الأمة أيها الإخوة لم تشهد الامه من عقود وعقود اعراسا وافراحا بهيجه ومجيده وكريمه كالتي تشهدها في هذه الايام المباركات بفضل الله ومنه واني لعلى يقين ان رسول الله صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم قد قر عينا بما أجرى الله على ايدي امته قر عينا وهو يرى امته تخرج من الظلمات الى النور من ظلمات الاستعباد والاضطهاد والقهر والاستذلال ايها الاخوه الى انوار الحريه والتخلص والاستقلال والحبل كما يقال الان عائل جرار ثوره هنا وثوره هناك وثالثه هنالك ونسال الله تبارك وتعالى الا يتم الله هذا الحول الا وقد تحرر العرب والمسلمون من هؤلاء الطغاة الصغار الذين استعبدوهم بغير وجه من الحق أيها الإخوة اليمن تشتعل ليبيا متفجرة البحرين هو الذي أخرج هذه الأمة هذه الأمة لا تموت أيها الإخوة قد تتقاعس قد تنقص قد تكع مرة قد تستنيم إلى الدعا والخذان مرات لكنها لا تبيد ولا تفنى ولا تموت لأن فيها روح محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وفيها هدي محمد فيها نور محمد وكتاب محمد ومحمد أيها الإخوة بروحه بينها حاضر لا يغيب لسنا نعلم حليته فقط لسنا نعلم حلية شخصه بل نعلم روح شخصيته والآن أيها الإخوة جاء الموعد جاء موعد الابتلاء والاختبار والامتحان ليختبر كل منا من الرجال والنساء أيها الاخوه كل منا كم فيه من روح محمد كم هو وفي لمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام بعض الناس يعترض ويقول عن أي ثورة تتحدث يا مولانا عن ثورة شباب بعضهم لا يصلي ولا يصوم لكنه مسلم يا سيدي لكنه مسلم وأنا متأكد وأنا على منبر رسول الله هو أحسن فقه في الإسلام منك ومن أمثالك من السلبيين المثبطين المعترضين الأنانيين الذين لا يعرفون أن يدوروا إلا حول أنفسهم الحقيرة حول ذوات حقيرة حول مكسبه وإنجازاته وإبداعاته أما ما يخص الأمة بل ما يعم الأمة في شؤوناتها المختلفه فهو لا شأن له به ولذلك يبدأ يتندر ويتراقع ويتساخف على هؤلاء الثوار الأبطال الأحرار الذين فنوا في أمتهم أيها الإخوة فنوا في أهلهم فنوا في دينهم في رسالتهم وربما دون أن يدروا لكن هذه حقيقتهم النبيدة جسدتها ثورتهم المجيدة هل ينسى امثال هؤلاء المثبطين أن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر لقد أتى هؤلاء هو أبعد من الكلمات الكلمات لنا ولأمثالنا للمنعمين المترفين الذين لا يحسنون إلا الكلام وبعضنا حتى الكلام لا يحسنوا يبلع لسانه أيها الاخوه يبدأ يقول يا رب استر يا رب استر إيه لأن مصالحه قد تضيع لأن مزاياه قد تغيب أيها الاخوه ويبدأ إلى آخر لحظه يحسب الحسابات الجبانه الحسابات الحقيرة المنزورة الصغيرة التي لا تدور إلا حول نفسه له الويل والصبور له التباب والخسار والمجد كل المجد والعز كل العز في الدنيا والاخره لمن فنوا في امتهم لمن وفوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعهد والميثاق ايها الاخوه القائل صلوات ربي وتسليمات عليه انه لا قدست امه الله لا يقدس امه ايها الاخوه لا ياخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع غير مضعضع غير مخوف بلسان قوي صارم كالسيف يطالب بحقه من أعلى رأس في الدولة ليس من مجرد رجل أمس خيف مجرم متوحش إنما من أعلى رأس وإلا يرفع الله يده عن هذه الأمة ويضربها أيها الاخوه معدوها ويضربها بالفقر، وبالذل، وبالمهانة، وبالأمراض، وبالجهل، وبالاميه والعجرفة، والتخلف لأنهم غير مقدس عند الله امه خزيانة امه خزيانة الامه التي لا ينتصف فيها للضعفاء أيها الإخوة لا يرتفع فيها إلا الوضعاء من أمثال الحشرات لأن الحشرات هي التي تستطيع أن تتسلق القمم العاليه وبسرعة أما أصحاب الوزن الثقيل فلا يستطيعون يؤخرون دائماً يوم الأحد بكيت والله أمام شاجة التلفاز وأنا أرى مولانا العلامة إمام العصر القرضاوي والسرور على وجهه الراحة لم أره مرتاحاً هذه الراحة من سنين دون أن يتكلم قلت أنا لك يا مولانا أن ترتاح العلامة القرضاوي الذي تفتخر به الأمة أيها الإخوة لا يدخل مصر إلا مهاناً لا يدخل بلده مسقط رأسه إلا ويوقف في المطار بالساعة وبالساعة والنصف في غرفة ضيقة مظلمة هكذا تنكيد وتنغيص أيام الوزير السابق وزير الداخلية زكي بدر عليهم الله ما يستحق نعت شيخنا بأبشع النعوت والكلمات لا أستطيع أن أذكرها على منبر رسول الله الفاظ هو وأمثاله حقيقون بها الفاظ سوخية واليوم بكيت أشد من يوم الأحد وأنا أرى مولانا وأنا منذ الساعة التاسعة فتحت التلفاز وأترقب إيه خطبته سمعت أنه سيخطب في ميدان التحرير وخطب والملايين متوافره ليس هناك موضع حتى لإبرة أن تسقط أيها الإخوة لا تسقط إبرة إلا سقط على دماغ إنسان وبدأ الشيخ يخطب قد لا إله إلا الله تعز من تشاء وتذل من تشاء أتمنى على مبارك أو أتمنى أن مبارك يرى هذا المشهد ليعلم ولاء مصر لمن وحب مصر لمن الشعوب, الشعوب تحب من وتلعن من واسال الله ان يمد في عمر شيخنا لأنه كان أبا إلا يبكينا في الخطبة الثانية مرة أخرى قال كما من الله علي وفرحني بأن أصلي في هذا الجمع الكريم بعد ثوره التحرير فأسأله وأبتهي اليه أن يمكن لي أن أصلي في المسجد الأقصى وقد حرره الله من دنس الصهاين الوالغين الغاصبين قلنا آمين آمين آمين لا أرض بها واحدة حتى أضم إليها ألف آمين وإن شاء الله إن شاء الله نحتسب على الله أن الله تبارك وتعالى ينيله وينيرنا هذا المطلب وهذه الأمنية إن شاء الله تعالى لم نسمع شيخا معاصراً يتكلم عن فلسطين وعن غزة وعن الأقصى كشيخ القرضاوي وهذا سر نخمة أعداء الأمة عليه في الداخل والخارج. يتندرون به يتمسخرون يتكلمون عنه لانهم ليسوا مثله ليسوا مثله لنرى الان اين مقامات المشايخ الاخرين اين المفاتي اين مشايخ الجامعات الاسلاميه العريقه هل يمكن أن يصلوا بهذا الجمع سيطردون ستقول لهم الجموع الواعيه ليست الجموع المستغفره ولا المستحمره ليس هذا عشك اي فادرج لست لا. اذهب انطلق لست منا ولسنا منك يا من ظل يدار ويمار وينافق السلطان إلى آخر لحظة، لأنهم حتى لا يحسن الحساب. لو أحسنوا الحساب أيها الأخوة لا حدثوا بخط التاريخ. خط التاريخ أيها الأخوة الذي تخطوه يد القدرة هذه الأيام بفضل الله تبارك وتعالى مع الشعوب، مع إرادة الشعوب. لقد استفاقت هذه الشعوب. بقية الطغاة الآن لا يستطيعون أن يروعوا الشعوب. كما لم يرهم من قبل طاغيه مصر لان الشعوب ايها الاخوه ايضا وهي الملومه لم تر نفسها لم تقف على رجليها استحالت الى ديدان والى حشرات وخشاش الارض ومشط الطاغيه ايها الاخوه وهو يرى نفسه اعلى من استماك الاعلى اعلى من الجوزاء فهو لا يرى هذه الديدان ويوم استفقت امامه لم يرها لانه لم يتعود ان يراها لكنها فرضت نفسها وقفت على قدميها ايها الاخوه بدات الان تاخذ حجمها هذا حجم الشعب الشعب الذي يقرر الشعب الذي يطلب ونعود الى مولانا رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم للاسف يفوز السؤال في هذه الايام حتى على السنه جماعه من اهل العلم الذين نجل ونحترم للاسف لا ادري ما السبب واجهت هذا السؤال الان غير مره في ظرف شهر واحد هل هناك ادله قطعيه على نبوه محمد شيء عجيب هل تريد دليلا اكثر قطعيه وأدخل في باب الإلزام من هذه الثورات هؤلاء أبناء محمد رحمة الله على شوخ القائل أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم نحن نبت محمد نحن ثمار محمد والسيد الجليل عيسى بن مريم عليه السلام يقول في إنجيله من ثمارهم تعرفونهم هذه الأمة الباذخة العظيمة الماجدة هي ثمار محمد التي تجلت أحسن تجل لها في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الآن نعرف قيمتها حين نخص هؤلاء ونلقي أضواء على هؤلاء ونرى هؤلاء في ضوء ما لقينا وما تمررنا وما كبدنا من طغاة الأيام من طغاة العصر الذين الواحد منهم على أتم استعداد أن يفني شعبه لقاء يبقى في كرسيه شيء حجيب يا أخي ويشتكي بعد ذلك إلى أحبابه في إسرائيل وغيرها أمريكيا قيدت يديه لم تعطني إيه الإشارة يا الإخوة الخضراء بأن أذبح الناس بالقناصين وبالأسلحة التي استوردها من إيه من بلاد العدو أن أذبحهم بالألوف أميركا عليهم الله يهمنا تستحق يبدو أن أميركا أدركت أن الوضع أدركت أن المنطقة هي بركان سينفجر لا محالة إن لم ينفجر اليوم سينفجر إيه غدا أو بعد غد قالت لا إذن فلنمشي وهناك التنين الصين الصاعد فلنمشي إيه بخطوة وئيدة ولنتخلى عن غطرستنا وعجرفتنا لنجاري الشعوب فيما تؤمل فيما تريد لذلك هذه ما اقول هذا بشرى سيئه لكل حكام العرب انتبهوا اليوم القذافي قالت له امريكا عليك ان تستجيب لمطالب الشعب يعلم انه لابد بد ان يستجيب ان لم يستجب ليس لضميره وليس لمقتضيات المرحله انما لانه يعلم انه سيعلق كما علق صدام من قبل امريكا لا تلعب نحن لا نعول عليها يعول على كرم رب العالمين لكن امريكا يبدو ان عندها سياسه جديده انتهى لابد ان نضمن استقرارنا في هذه المنطقه الشرق اوسطيه لكي نستطيع ايها الاخوه ان نضمن المستقبل ازاء المنافس القوي الصين اوباما حين استمعنا لخطابي انا كنت جد مسرور بخطابي اوباما لم يلقي خطابا عاديا القى قصيده شعر نثريه ايها الاخوه شعرا منثورا في الثوره المصريه شو عجيب لو كان الثورة شعبه ما قال الذي قال يقول على العالم أن يتعلم من شباب مصر وهذا صحيح وأقول هذا للمتغطرسين والصغار والاقزام في عقولهم ونفوسهم نعم على العالم أن يتعلم من مصر ومن شبابها اتركوا الحسد واتركوا الأحقاد واتركوا النفوس الصغيرة الحقيرة لقد أثبت هذا الشباب أنه شباب متميز تماما مذهل والله العظيم قسم بالله أنه لشباب مذهل في وعيه في رقيه في تحضره ثورة غير مسموقة بهذا الحجم وبهذا الإبداع بهذا الرقي لماذا نحقرها لماذا نبخزها حقها وحظها ومصر مكسب الأمم كلها وبامه نفسه يقول مصر مؤهلة ومرصدة ترجمت كلامه لا لتأدية دور كبير في الإقليم إنما على مستوى العالم ربما يقول هي مهيأة لهذا بإذن الله تبارك وتعالى فليبارك الله مصر وليبارك الله شعب مصر وشباب مصر وشواب مصر وثوره مصر وحريه مصر ودرس مصر والهامه مصر وليبارك الله أولا ايضا تونس والان الشعوب الاخرى الثائره باذن الله تبارك وتعالى شيء سؤال وحجيب لكن لابد ان نتصدى الجواب عنه وانا اقول بينه محمد وبرهان محمد صلوات ربي على محمد والي واصحابه مره والف مره والعوذ احمد مركبه من امرين اثنين من كتابه المعجز الذي اوحي اليه وانزل على قلبه الشريف الطهور الابر ومن شخصيته وشخصه هو نفسه برهان اقرا محمدا واقرا سيرته واقرا شمائله خصاله الحميده خلاله المجيده شمائله العاليه الشريفه وسوف تعلم انه نبي لو لم تكن فيه ايات مبينه لكان وجهه ينبيك اي بالخبر ليس فقط وجهه وجهه ومساركه ومداخله ومخارجه أيها الإخوة ورده صدره كل شيء فيه ينبيك عنه الله بقول له يا خيرتنا يا حبيبنا يا صفوتنا قل إني أنا انظروا إلى أنا انظروا إلي من أنا النذير المبين سوف تعلمون اني النذير المبين بعد أن تعرفوا من أنا تفكروا فيه انظروا في شخصي وفي شخصيتي انظروا في تاريخي وتقلباتي وما جرياتي وسوف يتأيد أيها الإخوة البرهان الأحظم بعد كتاب الله على صدق دعواي ونبدأ بالكتاب الذي أنزل عليه المعجزة الباقية وفي الصحيح عنه صلوات ربي وتسليماته عليه ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي وإني لأرجو لا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة إن شاء الله وإنه لك ذلك في مطلع القرن العشرين كانت الدوائر الاستعمارية الغربية تقطع بأن الأمة الإسلامية على وشك الاندثار قالوا أجيال معدودة وسوف ينتهي شيء اسمه أمة إسلامية ستفنى ديمغرافيا معروف هذا ذكر هذا مراد هوفن المسلم تكرام وثقا بالوثائق الغربية لا بد أن تفنى واليوم أيها الإخوة نقرأ مع نهاية القرن الحادي والعشرين من بين كل اثنين تصادفهما حول العالم سيكون أحدهما مسلما هذا ما قاله الغرب في أول القرن العشرين وهذا ما يقوله الغرب في أول القرن الحادي والعشرين والعجيب أن أربعين في المئة من مسلمي اليوم حول العالم ينحدرون من أصول من آباء وأسلاف غير مسلمين قبل خمس بائة سنة قبل خمس بائة سنة أيها الإخوة أربعون في المئة من كل مسلم اليوم لم يكونوا مسلمين كانوا على أديان أخرى أيضا هذا قرناه في دوائر أيها الإخوة غربية هذا ليس كلام المسلمين هذه الأمة ليست فقط أمة ولودا إنه أمة خلود إنجاز التعبير أمة خلود خالدة لا تفنى تمتد باستمرار أيها الإخوة وبسلاسة دون إزعاج أنها أمة السلام والإسلام أمة السلام والإسلام أمة المحبة والرحمة أمة ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وسوف تبرهن إن شاء الله رحمانيتها بإذن الله يوم تأخذ دورها وتفرغ عن منطقها وتصدر عن وحي رسالتها سوف تبرهن رحمانيتها هذه الأمة المستقبل لنا المستقبل لهذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى من أراد أن يسير مع خط التاريخ هذا هو خط التاريخ لمن كان يفقه ما هو التاريخ؟ وكيف يسير التاريخ؟ ليس اولئك العميان أيها الإخوة الذين لا يرون حتى مواطئ أقدامهم والله لا يرون التاريخ خمسة أيام إلى شيء عجيب أنا متأكد أكثر هؤلاء البل الآن يحثون التراب على رؤوس ما يقولون يا ويلنا ويا خسارنا لو أننا حدثنا بهذا المصير لغيرنا من خطابنا لا رفعتنا الثورة اليوم لكنكم عميون وبلهم طبعا مستحيل النظام المباركي أن يتسلح وأن يتترسل إلا بأمثالكم يا البل لم يتترسل بواحد عبقري واحد بأمثال هؤلاء البل يتسلح نظام أبله وشخصيات بلهاء والعياذ بالله الآن جاءت مرحلة مختلفة جاءت مرحلة مختلفة ونعود إلى الكتاب إنه المعجزة الباقية بها سيكون رسول الله اكثر الانبياء تابعا يوم القيامه باذن الله تعالى اعظم امه امه كثيره مباركه كما في التوراه امه كثيره مباركه مكتوبها كذا كثيره مباركه امه محمد باذن الله تبارك وتعالى نعم بالقران الكريم قران معجز في بلاغته وفصاحته وبيانه معجز في تشريعه اربع ايات في الميراث يستل منها علم كامل في منتهى الدقه والابهار خمس آيات في التشريع الجنائي يبنى عليها أيها الإخوة هيكل تشريع متكامل محير ليذل أي واحد منا أكبر عبقري يكتب خمس جمل ولا حتى خمسين جملة ليستل منها علم مستحيل ولا شيء كلام فارغ وسترد علي أو يرد معظمه عليه لكن هذا كتاب عجيب معجز في إخباره بالغيوب أيها الإخوة سأذكركم فقط بما تعرفون وبما تستحضرون دوما لكن لا بد ان يقال المترددين و المتعلمين ما معنى قوله تبارك وتعالى قول يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليهم بالظالمين ولا يتمنونه ابدا احقد الناس على الرساله و صاحبها كانوا هم يهود المدينه لماذا لم يتمنوا لكي يبرهنوا كذب الرسول والرساله ولا سنتمنى لم يفعلوا لم يثبت ان حبرا واحدا منهم قال انا ساستجيب للتحدي يا محمد لانه يعلم صدق محمد وصدق كتاب محمد صدق الوحي النازل على قلب محمد الأبر وقد قال النبي محمد صلوات ربي وسلمه عليه واله واصحابه واتباعه اجمعين والذي نفسي بيده لو تمنوه لماتوا من ساعتهم جميعا وهم يعلمون هذا اليس هذا اعجازا هذا اعجاز يعرفه اليهود يعرفه المسلمون ما معنى ان تنزل سوره المسد تبت يدا أبي لهب وتب بعدين سيصلى نارا ذات لهب قران يقول هذا كافر ردي وسيموت كافرا وسيصلى نارا تتلهب قد كان يوسا يقول اشهد ان لا اله الا الله وأنك يا محمد ابن أخي محمد اه وانك يا محمد ابن اخي رسول الله وهكذا ينقض البناء من اساسه اليس كذلك لم يفعل لانه لا يستطيع لان الله قلوب العباد بين اصبعين ونواصيهم كلهم جميعا بيده وهو الذي انزل هذا الكلام والله العظيم لو كان هذا الكلام من تاليف محمد وترتيبه لقالها ابو له قال ليكذب عليكم انتم مستغفلون اي انا اشهد هذا محمد يكذب حشاء لم يستطع وفي النصارى نجران حين اتوا الى المدينه ايها الاخوه نفس الشيء وبدأوا يأخذون ويردون وأخذوا في اللدد في الخصومة واللجاج فأنزل الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قالوا لا لا, لا ندفع الجزياء نخنع ونبخع والجزيه ندفع لكن لا نباهل سننتهي من عند اخرنا لماذا هذا القران القران الذي يتحدى ايها الاخوه المرحله المكيه في الحجر ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون والى اليوم والى اليوم تتبرهن هذه الايه كتاب محفوظ في الصدور وفي السطور يزداد محفوظيه على كر الايام والليالي شيء غريب في بداية القرن العشرين لما اقترح الخدوي تأثرا بالغرب واخر جميل حقيقة أن يطبع المصحف الشريف قامت قيامه العلماء كيف يطبع؟ لا يجوز يخطب اليد وبين أخذ ورد انتهى العلماء أنه لا بأس بعضهم قال لا باس ممكن أن يطبع علق أحد المستشرقين أعتقد أولفرد إيرنست في كتابه فولون محمد يقول والعجيب قال اللافت أن هذا المصحف المطبوع قد تمت مراجعته على محفوظ الحفاظ في القلوب ولذلك اسمه القرآن أول اسم له القرآن ثاني اسم الكتاب لأنه محفوظ في الصدور ثم في السطور، قرآن ثم كتاب قرآن اولا كتاب عجيب وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا لا يغزل الماء لا يمكن أن يبيض لأنه كتاب الزمان وكل زمان لن يطرق الأرض من السماء طارق بعد محمد لقد ألقت السماء كلماتها الأخيرة وتمت كلمة ربك صدق وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم هذا هو القرآن هذا برهانه من شاء ينظر في دعم النبوة ويتطلب برهانا فهذا هو البرهان اذهب إخبار القرآن بالغيوب المستقبلة على نحو مدهش لافت عجيب أيها الإخوة يخبر عن بنيه الوجود والكون علويه وسفليه بدقه يقف العلم ايها الاخوه مبهوتا حائرا امامها أن, ان لمحمد ان يطلع على هذه الحقائق لم يطلع عليها محمد انما أطلع عليها انزلت عليه قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما ونأتي الآن إلى رسول الله صلواته ربه وتسليماته عليه لنتأمل في شخصيته تأملات سريحة جدا طبعا هي نقطة من بحر يا الأخوة وسطر من قمطر لا شيء لا شيء لكن بما يتناسب مع المقام العاجل ننظر في شخصيته عيصر أما المعجزات والخوارق فلم يخله الله منها أيضا وقد رآها المؤون المؤون من الصحابة وبعضهم يعني جاوزا الألف ألف وخمسمائة كنبوع الماء من بين أصابعه كإطعامه الجماء الغفير والعدد الكثير من الناس من أرغفة معدودة هذا كله ثابت ونقطع على غيبه هذا من كراماته ومحاجزه الإلهية خرق الله له العادة كحنين الجرع وكل من بالمسجد استمع إلى هذا آل الحنين أيها الإخوة لما صنع له المنبر فترك جرعه الذي كان يعتليه يخطب فيهم أيها الإخوة فجعل الجذع يحن كل من بالمسجد رأى هذا وهذا مروي عن أكثر من سبعين من الصحابة فهو متواتر قبعي وكانوا يرون كيف يجيب الله دعاه عقدنا أي أكثر من خطبة عن دعوات النبي المستجابات شيء عجب يا أخي شيء عجب أدعي في شؤون مختلفة سماوية وأرضية فردية واجتماعية يدعو لشخص فيستجيب الله من فوره يدعو لجماعه يستجيب الله يدعو على جماعه يستجيب الله يدعو على شخص يستجيب الله يدعو بالسقيا فترسل السماء عزازيلها حتى يبدا الناس يستغيثون يقول اللهم حوالينا ولا علينا على الاكام والضراب وفي الاوديه ويستجيب الله وتقلع السماء وتقلع شيء عجيب يرونه ويستهل وجهه منورا يتوضع ايها الاخوه ويقول أشهد اني عبد الله ورسوله طلبت مني ودعوت لكم واوجبتم في مقامي هذا يتوضا وجهه تنور صلاه وتربي اللهم احشرنا في زمرته وشفعه فينا يا رب وأخر عينه فينا اللهم امتك جمعاء ويقول أشهد اني عبد الله ورسوله بالكبي هذه البينه ماذا تردون حين بالغ الكفار كفار مكه سدنت الشرك والوثنيه فيها في معاداته ومعاداه صحبه دعا عليهم اللهم اجدت وطاتك عليهم اللهم اجعلها سنين كسني يوسف سبعا حسوما شدادا فسلط الله عليهم القحط فقحطوا ايها الاخوه ولم ترسل السماء قطره مطر سبع سنين حتى اكلوا الجلود والدماء ممزوجة أو مفردة ممزوجة تسمى العلهز أكل العلهز ثم أتوه في مدينته المنورة صلوات ربي وتسليماته على منورها مليون ومليون مرة يستغيثون به يا محمد ادعوا ربك أن يرفعنا هذا البلاء لقد هلكنا هلك الزرع والضرع الكبير والصغير فدعا لهم فأغاثهم الله ماذا؟ تردن بين هذه البيناة دعاءه المستجاب صلوات ربه وتسليماته عليه من أكبر البينات أيها الإخوة لكن لا يتدنى عن هذا ولا ينقص عن صفاته العظيم الكريمة التي بلغ في كلها مجموعة وفي احادها مفرقة الأمد الأقصى والغاية القصوى الأبعد سماحة ووجودا وندا وعفوا وصفحا وحلما وصبرا وعفه وتعففا أيها الاخوه وقناعه ورضا ورحمه ورافه ووفور شفقه وعبوة حانيه بلغ الامد الاقصى تسنت له مجتمعه أيها الاخوه وتسنت له متفرقه ولم تجتمع في شخص لا قبله ولا بعده على هذا النحو والاعجب من هذا ان طريقته فيها كلها واحده قبل النبوة وبعد النبوة لكنها زادت بعد نبوته واستفحلت واستبحرت وظهرت لم تتفاوت أيها الإخوة لم ينزل عن خصلة إلى مدونها من سيء الخصال ابدا ولا مرة واحدة ولا مرة واحدة ما, ما قول العالمين في رجل لم تؤثر عنه كذبة واحدة في حياته أبدا, ابدا وقد كان أعداؤه أحرص الناس على أن يأثروا عنه كذبة واحدة لم يمكنهم ذلك ما هذا الإنسان وانظروا ايضا إلى سلوكه كان مع أهل الدنيا والثراء أيها الإخوة في غاية الترفر ومع أهل المسكنة والفقر والعدم في غاية التواضع. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا مع أهل الدنيا والتمول والإثراء في غاية الترفع اهل المسكنه والعدم والفقر في غاية التواضع من مثل هذا الإنسان العظيم يا أخواني؟ من مثله؟ من يجاريه؟ من يشابهه؟ من يدانيه؟ لا أحد لذلك أحبته أمته كما لم تحب أمة نبي نبيها من قبله أما من بعده فلا نبي بعده لم يحدث أن أمة أحبت نبيها ما أحبت هذه الأمة نبيها اي والله قلوبنا اليوم مفعمه بحبها أيها اخوه والله انا متاكد تاتي بابسط المسلمين اسلاما وقد يكون فاسقا لا يصلي ولا يصوم تقول له لو تسنى لك ان ترى رسول الله لدقيقه واحده ماذا كنت دافعا سيقول ادفع حياتي اراه هكذا انا ادفع حياتي خذوا حياتي ومالي واهلي وولدي على ان امتع برؤيته للحظه واحده وهو مسلم فاسق لا يصلي والله شيء عجيب احببناهم من كل قلوبنا صلوات ربهم و... وهذا برهان ايضا على صدق نبوته ما جعل الله له في الافئده الصادقه ونحن من اطهر الناس لا نقوله عجرفه هذه الامه والله العظيم من اعف الامم واصدق الامم وابر الامم وارحم الامم امه عظيمه قارنوا تاريخها بتاريخ الاخرين قارنوا مذابحها ومجازيرها كم جزرت وكم ذبحت في الاخرين لم تكد تفعل شيئا كهذا في تاريخها وانظروا ماذا فعل الاخرون بنا ولا يزالون فرق كبير أمة رحيمة يا أخي أمة نبيها وهو القائل أنا حظكم بالأنبياء وأنتم حظي من الأمم نعم الحضان نعم النبي ونعمة الأمة ومستحيل أن يحظي الله نبيه الخاتم الأجل الحبيب الجليل المقرب إلا بأعظم وأكرم أمة إذن هذه الأمة انتم موفون ثمانين أمة أنتم أكرمها على الله تبارك وتعالى هذا ليس كلامي ليس تبجحا مني كمسلم لا هو كلامه صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم وآتي الآن ايها الإخوة إلى نقطة اختم بها هذه الخطبة الأولى كما قلت نستطيع أن نرى أثماره أي ثماره في أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي نقيسهم بطواغية اليوم نرى الذين تخرجوا على يد محمد من مدرسة محمد والذين تخرجوا من المدارس الْأُخْرَىٰ أياً تكن وأياً كانت أيها الإخوة هذا هو الفرق لكن كيف ربهم؟ بالله كيف ربهم محمد هذه التربية؟ هذا شيء مدهش ومحير كان من دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام ربنا وابعثهم رسولاً منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم فاستجاب الله لكن على نحو مختلف مع تخديم وتأخير له دلالة وأي دلالة لقد من الله وعلى المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يطلو عليهم اياتي ويزكيهم التزكيه قبل التعليم قبل تعليم الكتاب والحكمه ديما ليس محفوظات ليس حافظا لكتاب الله وسنه رسوله هذا الولي لا لا لا ان تكون زاكيا ثم بعد ذلك تاخذ بحظك من الكتاب والسنه والعلم والكلام هذه طريقه محمد المتفرده أكثر في مكة ثلاث عشرة سنة يزكي النفوس أيها الإخوة هو مسيره كله مسيرة تزكيه لكن أراد أن يدعم البناء بإرساء الاسس الذاهبه في أرض النفس أيها الإخوة يروي الإمام أحمد والإمام الحاكم وصححه وابن حبان والطبراني والبيهقي في الشعب وغيرهم عن شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنهم وأرضهم أجمعين صحابهم محدثين وقد بكى الراوي رأى شدادا يبكي يريد نعرف ما الذي أبكي هذا الصحابي الجليل فقال له ما الذي يبكيك فقال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله مرة قال شيئا وأنا أتذكر وأبكي يبكي. قال عليه الصلاة والسلام السلام اني لا على امتي الشرك والشهوه الخفيه ابي كان هذا يقلقه جدا قال فقلت يا رسول الله اتشرك امتك من بعدك فقال انهم ليسوا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون الناس باعمالهم يصلي من اجل الناس يصوم من اجل الناس يتصدق من اجل الناس يتكلم يعلم يتعلم من أجل ليس من أجل الله قال هذا شدادا وأمر آخر قلت فما الشهوة الخفية يا رسول الله أنت تتخوف على الأمة الشرك فهمنا الشرك الرياء ليس شرك الوثنية لعبادة الأحجار والأصنام والعجران إنما شرك الرياء والعياذ بالله قال الشهوة الخفية ان يصبح أحدهم أحد أفراد وأحد أمتي يعني أن يصبح أحدهم صائماً المقصود تطوعاً كما قال الشراء طبعاً ليس فريضاً وحتى السياق أن يصبح أحدهم واضح أنه يتحدث عن صوم تطوع فتعرض له شهوة من شهوات نفسه فيدع صومه ويواقع شهوته وهذا الذي أصاب الأمة تصبحت أمة ضعيفة، رخوة ضعفت رقابتها الذاتية انضباطها الذاتي ضعف سألت إخواني قبل أيام قلت لهم ما الذي يجمع بين رجل له غدرات زوجية خيانات زوجية وبين رجل يركب في درجة, درجة رجال الأعمال في الطائره ويتناول أربع وجبات في أربع ساعات أنا رأيت هذا بعيني وتقززت أنا تناولت نصف وجبات لا متاح ماذا أفعل به؟ وجدت الناس حولي كل نصف ساعة يطلبون اجانب وحر أربع ساعات أكل شرب مستمر وجرس جرس ما الذي يجمع بين هذا وبين هذا وبين طاغية يبطش بأمته وبين الرجل تبتره النعمة ما أطيبه فقيرا ما أبطره وأكفره غنيا لما اغتنى بطر وطلق زوجته وترك مسجده ورسالته في الحياة وبدأ ما شاء الله وربما التحقى بالفسق المنحلي من الناس ما الذي يجمع بين هذا وهذا وهذا وهذا نموذج واحد أيها الإخوة المحاء والذواء الرقاب الذاتية الوازع الرحمن في نفس الإنسان المؤمن تتيح له اشياء كثيره لا يفعلها والاخرون يفعلونها هو يعف عنك لا يظلمك لا يضربك لا يهينك فقط لانه لا يستطيع لو استطاع اعطي منصبا اصبح وزير داخليه اصبح ضابط امن سوف يهشم مرغوسنا سوف يذل كبريائنا سوف يهين كرامتنا طب بالامس كنت اديبا كنت بنياهجا اصبحت وحش لماذا لانه لم يكن يستطيع وهذا معنى قولي مرة كثير من الناس هم سراق وقتل ودعار وعهار مع وقف التنفيذ ما الذي وقف التنفيذ أنهم لا يستطيعون كما قال أبو الطيب والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذاعفة فلعلة لا يظلمه يعني بش كابر لماذا لا يمد يده لم تمكنه فرصة أن يمد يده ولا إيه ولا يرى لكن لو عمكن لفعل الصحابة لم يكونوا كذلك مطلقاً ما الذي كان يحول بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن يبطشوا إيه بمن أساء إليهم بمن سبهم في رعيتهم وهم إيه أباطرة العصر خلفاء الأمة خشيت الله وهم الذين تعلموا كما ذكرت في الخطبة السابقة من من حبيبه وأستاذهم الأعظم خليلهم الأكرم لولا خشية القائد يقول إيه للجارية الصغيرة لأوجحتك بهذا السواك لكن يعلم وهو خير عباد الله أن الله لن يجعل له ضمان أن يقتاد وأن يقتص منه لأن الله ليس رب محمد وحده الله رب العالمين مسلمين وكافرين الله لا يرضى بالظلم لا في حق مسلم ولا في حق كافر فكيف في حق بريء؟ لا في واحد عند عصمة ولا رسول الله لو ظلم أحدا لا منه يوم القيامة هو الذي يقول هذا الصحابة تعلموا هذا اليوم نسمح أيها الإخوة في ليبيا قتل عشرات الناس بالأمس في مدينه البيضاء وغيرها وجدابيه يقال في اجدابي خمسة ثلاثة واحد مجزره ليس بأيدي الأمن الليبي بأيدي مرتزقه من أفريقيا يسمونهم الآن أصحاب القبهات أو الطواق الصفر مرتزقة الناس راوهم بأعينهم وأنا إلى هذا المزل المبارك تلقيت رسالة هاتفية يقول لي الأخ الذي أرسلها قال لي بفضل الله قبضوا عليهم في ميدية البيضاء بعضهم من دول عربية وبعضهم إيه؟ من دول افريقيه أخرى تقتل شعبك بالمرتزقه تاتي بالمرتزقة تعرفوا لماذا لانه مدينه البيضة بفضل الله تبارك وتعالى الامن الليبي لانه امن في الاخير مسكين ما هو مضطهد وهو مستذل وهو مكره على امره مستحيل انه منعم المنعمون طبقه مخمليه فوق فقط فوق كبار الضباط والالوي والجن... إذا في جيلرات في ألوية ما بعرف لكن من دون ذلك كل مقهور مداس بالترمايه القديمه اكرمكم الله وأكرمكم جميعا وجمعوات فالامن انضم الى الناس واعطاهم الاسلحه قال ادفعوا عن أنفسكم. فعاد هؤلاء المرتزق الأفريقيان وغيرهم والآن يحاصرون مدينة البيضاء من الخارج والمدينة من الداخل محرر بالكامل بفضل الله تبارك وتعالى حرّكها الثورة الليبية إن شاء الله إن شاء الله نشهد نصرا قريبا في ليبيا بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم آمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه الساعة المباركة. تميني ألف يورو وسلمونا قال ما بنسلمش لا نسلم. تقتل أهلك تقتل شعبك من أجل ماذا؟ يا أخي أربعون سنة أنت بالحكم الحكم كفاية لا نستطيع أن نعد الرؤساء الأمريكان الذين جاءوا وذهبوا في أربعين سنة من الصعب جدا أن نستحضرهم كلهم الآن كما قال لأحد إخواني المصريين الآن قال أنا أمشي وأرفع رأسي أنا عربي أنا مصري صح وأنا قلت والله العظيم ما فعله شعبان الكريمان في تونس وفي مصر وما تفعله أنا سائر الشعوب الحرة بإذن الله تبارك وتعالى هذا بضربة واحدة أحرز مكسبين عظيمين المكسب الأول إن شاء الله ستنتهي سطور النمطية العربي البدوي المتخلف الجال وراء الجمال والابن في الصحراء البوال على عقبيه إلا بسواش فرنك مصدي لا العربي كائن متحضر يعيش العصر يطلب أقصى ما يتمناه الإنسان في هذا العصر ديمقراطية وحرية وكرامة ومشاركة ومساواة وعدالة هذا العربي والمكسب الثاني العظيم ستنتهي خرافة الإسلاموفوبيا والتخويف بالإسلام والإسلام دين ارهاب بعض مصر ولا واحد يقول لي إيه المسلم إرهابي انتهى أكثر إنسان مسالم وسلم في العالم المسلم والعربي ايش رأيكم؟ نعم ثورة مصر والله العظيم أثبتت هذا اعظم بشر على وجه الارض يسالمون ويحبون السلم هم المسلمون والعرب منهم بفضل الله سواء كانوا مسلمين أو نصارى فهم مسلمون ثقافه وحضارة أبناء حضارتنا يعتزون بها ايوالله ونعتز بهم وبانتماء هذه الحضارة انتهت خرافة العرب المتخلف وخرافة المسلم الإرهابي وسوف ترون هذا حتى في الخطاب الغربي طبعا لما أوباما يقول العالم يتعلم شيء في مصر ما معناها؟ تعلم الإرهابيين؟ مستحيل يتعلم متخلفين مستحيل مصر مرصدة لأداء دور على مستوى العالم ربما يقول ليه؟ متخلفة إرهابية بالعكس تولى عظيمة عندما تعطي هم يعرفون هذا وسوف تبرن هذا إن شاء الله تبارك وتعالى إذن هذا هو الفرق أيها الإخوة من نتحدث عن عمر وعن علي عثمان لكن نذكر للمرة الألف بعثمان دائما نذكر هذا ونعلم أن عثمان له أخطاء عثمان بشر عمر له أخطاء وبكر ليس أنبياء لكن كل أخطاء عثمان والله الذي لا إله, إله له تذوب في حسنة واحدة وله ألوف الحسنات عثمان بشهادة رسول الله ما على ابن عفان ما فعل بعدها حين جيشه جيش العسرع خلاص صح اعمل بدك غفر الله لك لكن انا اعتقد من اعظم حسنات عثمان رضوان الله تعالى عليه اعظم الحسنات اباء عثمان ان تسفك نحره دم مسلم من الخوارج الذين خرجوا عليه وعلى طاعته وعلى سلطته الشرعيه وتهددوا وفعلوا بالقتل ايها الاخوه رفض ان تسفك نحره الدم منهم من هؤلاء الخوارج الظلم الثائرين بالباطل بسببه هو قال انا عموت الدرس المعاكس تماما لدرس مبارك والجذافي وكل طواغيت العرب اليوم شفنا خالد بن الوليد كم معركه دائما ينتصر ودائما ايه مغفر معزز بتعيد من الله تبارك وتعالى يفصله عمر بكتاب ويقوم بالعمليه ايه بلال ابن الرباح ويبخى عاتي في مشكله لن أتمرد لن أرفع سيفي لن أخرج على خليفة الزمان الخليفة الشريع عمر لأنني ما عملت ولا أعمل إلا لله وقد وقع أجري على <تصفيق> الله الشخصية العظيمة تلميذ محمد يا أخواني لكن ننظر بالمقابل من أين أتينا ومن أين تؤتى الأمة من خروج على هذا إيه الخط الراشد في التربية المحمدية المصطفوية المطهرة أذكركم بحديث عياض من حمار المجاشر في صحيح مسلم حديث عجيب وجميل وعياض بن حمار أيها الإخوة صحابي من قدماء الصحابة أسلم قديما ومعدود في البصريين في الطبقات يقول عياض قال علي الصلاة وأفضل السلام بالحقيقة وقال سمعت رسوله وسنح هذا بالرسول الله وذناً لفم سمعت يقول أهل الجنة ثلاثة طبعا بعد قصة يقول وأهل النار خمسة من هم أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم من هم أهل النار اللهم اجنبنا مصيرهم ومآلهم أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصد متصدق موفق أول واحد تعرفوا لماذا؟ لأنه صاحب سلطان ويستطيع بفضل سلطانه وقوته أن يسطوى بالضعفاء لكنه لا يفعل هو مقصد عادل عنده رقابة ذاتية النبي دائما يراهن على هذا المعنى الرقابة الذاتية تربية النفس أولا تربية الإنسان أخذني شيء من الأسف والحزن استمعت لاكثر من شخصية مصرية محترمة في تلفزيون الثورة تعرفون ما هو تلفزيون الثورة الان فضائيه مصريه تحدث عن الثورة شيء عجيب نفس الشخصيات الثوره والثوره المباركه والعهد البائد شيء لا يصدق الاكلون على كل الموائد اخنع يا يلبس ما في بيرسونز حط وجهه طلع وجهه ما في مشكله هذه اذا لم تستحي فاصطعاماشات الله اللهم لا تدخلنا مدخلهم يكفي هذا دناءه وخساسه ورذاله ونذاله مش عارف ايش حتقول لمرته ولا اولاده وليه بواشلي خلاص معي هذه عطيت رأسنا في التراب بالمواقف الصخيفة تبعتك هذي شل حلبائية هذي استلوون هذا على كل حافد غير ثورات أكثر من شخصية محترمة أيها الإخوة يتحدثون كيف ينبغي إعادة تأهيل قوات الأمن لم يذكر أحد منهم أنه ينبغي تأهيلهم دينيا روحيا كما أتكلم هنا هذا تأهيل الحقيقي كله قال ك... حقوق إنسان قال دورات حقوق وهم مش عارفين حقوق الإنسان هم كانوا مش عارفين حرامقة الناس وهتك أعراض الناس إِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا لِيَهَ رَاجْعُونِ يَأْخِي يا هل يعرف هذا؟ البهائم تعرف هذا مش البشر لكن ما في خوف من الله والعامه تقول اللي ما بيخاف الله خاف منه اللي ما بيعرف الله والله العظيم كل شيء يعمل هذا وحش الإنسان هذا لا يتأنس إلا بالإيمان فالنبي يقول إيه؟ ذو سلطان مقصط متصدق موفق والثاني مين يا رسول الله أهل الجنة اللهم اجعل من هو شفته مقالش الذي يصلي في اليوم الليل ألف ركعة الذي يعتمر عشرين عمرة غير عمرة الإسلام لا لا لا ولا واحد فيه ولا واحد أبدا حنشوف الثلاثة هاي الجنة هذول أهل الجنة, الجنة. كون عندك سلطة وتقصد حدولي بس أنا مش مبارك مش عن القذافي لا يا حبيبي حتى سلطة على عشرة من الناس كن مقصطا أحكم حتى على ابنك على أخيك على نفسك أحكم بالحق لا تعض الحق ولو على نفسك تكون من أهل الجنة إن شاء الله والثاني وذو قلب رقيق عنده حنان وحنو سريع الدم على رقيق القلب على كل ذي قربى ومسلم وإحنا نقول بحسب أحاديث أخرى صحيحة على كل ذي قربة ومسلم وحيوان أعجم وشخص غير مسلم كمان ما فيه من حيوان في الحيوان أعجم بدخلك في كمان في كل كبد رطبه رطبة أجر في الصحيح الحنان والرأفه ايها الاخوه مش القسوه مش الفظاظه مش الغلظه مش التوحش والجبروت على الناس هذا هو طريق الجنه والثالث وهو الشخص الاخير وعفيف متعفف ذو عيال ما الفرق بين عفيف متعفف عفيف في نفسه سجيه طبع وملكه نفس ومتعفف اي في الواقع العملي حين تعرض له شهوه يعرض له طمع يتعفف يعني بطبق نظرا وتطبيقا سجية وسلوكا شوف شوف البلغة النبوية قال عفيف متعفف في فرق بينهما ذو عيال وصاحب العيال ما بكون متعفف ممكن بيش حد حتى كمان في الأخير ممكن يسرخ لأنه النبي قال لا رغم ظروفه التي لا تتسخ مع مع العفة المقتضدة إلا أنه عفيف متعفف النبي ربنا على عزة النفس على الكرامة الشخصية ونأت الآن عاد والعياذ بالله إلى الخمسة الذين هم أهل النار قال أهل النار خمسة وانضرب بالله عليكم وعليكم بمن بدا واحد الضعفاء فيكم الذين لا زبر لهم هم فيكم تبع لا يبغون اهلا ولا مالا قال شخص ضعيف لا زبر له يعني ايه لا زبر له لا عقل متماسك له بنقول له اضرب اضرب طخ الناس بطخ الناس كسر الناس بكسر الناس طب ألطج على الناس ببلطج على الناس قال هذا أول واحد من أهل حيقول له عبد مأمور حيقول له يا ملعون النبي حيقول له يا ملعون لست من أمتي أنا بريء منك ألم ينم إليك علم ألم يأتيك الخبر أنني جعلت في رأس قائمة الجهنميين أمثالك أنا جعلت أمثالك في رأس القائمة شخص ضعيف لا عقل لا استقلال له يعطيه الأمر بنفذ الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا يستغني بالحرام عن الحلال ما بده يزواج بلوج من هنا و هنا كما قلت وانسي ها إيه ولا مال مش هامه هامه بطنه عندوش طموحات حقيقية بطنه وفرجه ويلبي الأوامر أوامر السيادي قال الرقم واحد من أهل جهنم النبي قال ما تقول ليش من يوم وطالع عبد مأمور الله يخليك نكره هذه الكلام ومحمد يكره لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا رئيس ولا ضابط ولا قائد ولا بهمني ولا أبي ولا أمي الله فوق الجميع وقبل الجميع يا أخي هنا الضمير الديني كيف ينشأ هذول رقم واحد يا أخواني ورقم اثنين يا رسول الله مين؟ قال ورجل ذو طمع بشبهش لا يشبع ومعندوش قناة ذاتية متزوج أحسن مره وبطلع عمرتك وعمرتي وعمرته مش عاجبه عنده فلوس مئات الألوف بطلع ايش عندك واش عندي وبفسد عليك وعليه بخرب عليك اي مشروع طمع وإيش بقدر ينوه يخذ مش شبعان ولا من اي حاجة قال رجل ذو طمع لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه طمعنا شرحه كلام معقد لا يخفى له إيش الفرق بينه وبين يخفى على إيه المهم بمعنى أنه بيظلوا يفتش كما قال الشراح عياض وغيره وإيش شاف شغل اللي بيقدر يتخونها بيتخونها إنه بقال من أهل جهنم رقم اثنين يا حبيبي هذا الثالث من رسول الله يا معلم الناس الخير كلام عجيب يا أخي قصنا بالله أحسن ما تقرأ ألف صفحة في الأخلاق وفلسفة التربية هذا هذا العظيم ينطق عن إيه؟ عن منطق إلهي رباني علوي ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك يحب يفسد أهلك عليك ولادك بناتك مرتك بأي طريقة ومالك كيف يتغول أي شيء من مالك ليل النهار شغال وبنسج خطط وبعمل شغلات وبكذب وبيدعي إنه بقال رقم ثلاثة من أهل جهنم يقول عياض ابن حمار وذكر البخل أو الكذب قال ما بعرف الرابع العلاقة بالبخل أو الكذب والخامس قال والخامس الشنظير الفحاش قيل الأدب يعني طويل لسان تتكلم في الناس بيسب هذا وبيسب هذا وبهتك عرض هذا أو يسئل هذا كان هذا رقم خمس من من أهل جهنم شوفتوا كيف منهجة تربية المحمدية هو هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا ففوز المستغفرين الحمد لله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 إذا نزل مثلاً ربما إيه فندقاً معين يقدم خدمات ساقطة هكذا سأصفوها لن أقدم يستجيب لها يطلب السقاطة وهو قبل ساعتين كان يصلي معنا تعرفوا لي ماذا لا؟ لأنه متاح وخفي فلنفعله أي أخلاق ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الدين؟ ما هذه الشخصية؟ ما هذه الشخصيات فعلاً في منتهى السقاطة والدنو والانحطاط أيها الإخوة هذا المنطق يفهم الغرب هنا أنت كمسلم أنت كمسلم لا يمكن أن تفهمه أو تفهميه لا يمكن أن تصدر عنه نحن نختلف تماما يا إخواني إن الذين يخشون ربهم بالغيب النبي يحدث عن أناس من أمته أيها الإخوة يأتون بأعمال كأمثال جبال تهامة فلا ينظر الله فيها ويأمر بها فتصير هباء منثورة الصحابة فزعوا منهم يا رسول الله قال منكم صلون كما تصلون يصومون ويأخذون وهنا من الليل لكن كان أحدهم إذا خلى بمحارم من الله انتهى كها ما فيش الشي عنده ضابط داخلي وازع داخلي عنده رادع خارجي هنا في أوروبا في أمريكا العالم الغربي عندهم فلسفة حياة حقيرة جدا جدا في نظري وهي فلسفة الأخلاق الإجرائية بسموها أخلاق عملية يعني إجرائية أخلاق صيرورة كل شيء بتبدل بتغير ما في مشكلة لأن هذا الحداثة الحداثة أن تغير أخلاقك وشعارك أه؟ مع كل إشعار آخر كل يوم مثال تغير أنت متحدث أنت حداثي عندهم منطق في الحياة أن كل ممكن فهو مرغوب سأحكي لكم مثال وأختم هذه الخطبة حتى لا أطل عليكم وقد فعلت حيث التقط أحد الإنجليز بجهاز متقدم جدا مكالمة بين الأميرة ديانا وصديق قديم لها وكان فيها كلام برضو في غراميات وأشياء فليق بهم الأشياء السقطات مباشرة إيه؟ قدمت تسجيل لصحيفة مشهورة في بريطانيا والصحيفة مباشرة أعلنت عن إيه؟ عن ذلك لدينا تسجيل صوتي مؤكد للأميرة أميرة ويلز تخابر أو يخابرها صديق قديم آه. والمكالمة عشقية غرامية ماذا يعنينا؟ هذا يعني لا أسمعه لا علاق لي بهذه الصخاطات مئات ألوف الناس أبدوا الرغبة أن يستمعوا إلى هذا فقط لمجرد أنه ممكن إذا ممكن يستمع عليه يلا نعمله نستمع الشيء هذا، principle هذا، فهيسير إيه مرغوب desirable، وهذا الصحيح بس في فلوس، تدفع فلوس كتيرها، مش فلوس عادية، ندفع، فتحوا الخطف، ألو في ألوف الناس، قال ما ينفعش، خط ثاني وخطا ثالثا ورابعا ومائتا ومائة, ومائة, ومائة وعشرين مئتي خط، نحن كمسلمين أنا أحدثكم عن نفسي وأعلم أن كثيرا من إخواني والله على هذه الخليقة، والله لا أفتح رسالة تأتي لزوجتي ولا ابني ولا ابنك، كل شيء لا لا يخصني، هي تفتحها لا أتهم احدا ولا أبحث عن أحد ولا أحب من أحد أن يحدثني عن أحد اخلاق الإسلام هذه هذه أخلاق النبي محمد يجب أن تفرق بين أمرين هذا البعد الثالث أمر أريده وأمر لا أريده مع أن كل الأمرين متاحان ممكنان ممكن وممكن فقط أكرمكم الله وأكرمكم الحيوان الذي لا توجد مسافة بين ما يريد وبين ما يمكنه فعله إذا بده يوم موجود مباشره يخفز عليه الانسان عنده بعد بسموه فلسفه اخلاق اسمه البعد الثالث شيء ممكن اشتهيه ممكن مدفوع اليه بالغريزه بالحس الغليظ فيه بأدميتي وممكن اعمله ولكن لا مسوغ شرعي له لا مسوغ أي اخلاقيا وضميريا له اذا لن افعله اذا انا انسان انا العاقل الانسان انا اتحكم في نفسي اعرف متى امشي متى اقف لذلك مثل هذا الانسان الذي ربى هذه التربيه انا اقول لكم بكره بصير ضابط في الشرطة والله العظيم لن اضطر يقول لك لا ما تضربش لا كيف اضرب اخوي مستحيل حنزله حنسوي ازل وعدموني حتى لن افعل اقتل اخواني لن افعل نصبح امه محترمه نصبح امه راقيه نصبح امه يمكن ان يراهن عليها اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم اجعلنا من عبادك اويل الباب الهدى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عليك بالطغاة والظلمة والمجرمين وأعوانهم وأشياعهم اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبقي منهم أحدا وخلصنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم منى على أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بحريتها وعزها ونصرها وظفرها وتمكينها برحمتك وقدرتك يا ارحم الراحمين يا بالغ القدره يا من لا يعجز شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد واقم الصلاه